बुक थ्रू चव्वेचाळीस अरबाहतून व अरबाऊन अरबाउन संध्याकाळी बाहेर जाणे अलखुरु मसा अन अलखुरुश मसाअन इथे डिस्को आहे का हल हुना? صاله ديسكو هل توجد هنا صاله ديسكو اته نايت كلب आहे का هل يوجد هنا نادي ليلي هل يوجد هنا نادي ليلي اته पब आहे का هل توجد هنا حانه هل توجد هنا حانه आज संध्याकाळी थिएटरवर काय सादर होणार आहे? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ आज संध्याकाळी चित्रपटगृहात काय सादर होणार आहे? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ आज संध्याकाळी दूरदर्शनवर काय आहे? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم ناٹکاچی तिकिटे अजून उपलब्ध आहेत का هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح चित्रपटाची तिकिटे अजून उपलब्ध आहेत का هل ما زالت توجد تذاكر للسينما هل ما زالت توجد تذاكر للسينما فوتبال <سؤال> सामन्याची तिकीटे अजून उपलब्ध आहेत का هل ما زالت توجد تذاكر لمباراه كره القدم هل ما زالت توجد تذاكر لمباراه كره القدم मला मागे बसायचे आहे اريد ان اجلس تماما في الخلف اريد ان اجلس تماما في الخلف मला मध्ये कुठे तरी बसयचे आहे اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط मला पुढे बसयचे आहे اريد ان اجلس تماما في الامام اريد ان اجلس تماما في الامام ا पण एखादा कार्यक्रमची शिफारस कराल का? बिमादा युमकिन अन तन्सहनी? बिमादा युमकिन अन तन्सहनी? क्रियोग कधी सुरू होणार आहे? मता यबदा अल-अर्द? मता यबदा अल-अर्द? आपण माझ्यासाठी तिकिट अनु शकता का هل يمكنك تدبير تذكره لي هل يمكنك تدبير تذكره لي इथे जवळ पास गोल्फचे मैदान आहे का هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا इथे जवळ पास टेनिस कोर्ट आहे का هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ اتھے जवळ पास इंडोर जलतरण तलाव आहे का? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟